أحبائي خذوا مني سلامي يا عليكم مثل السحابي فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت عكابي أحبائي خذوا مني سلامي يا عليكم مثل السحابي فؤادي عندكم يرطحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحباء خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحابي فؤادي عندكم يرطحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أطار بهمتي وأحد عزمي شباب عاش في ظل الكتاب همومي لم تزل وقفا عليهم تسامرهم تشاطرهم شبابي همومي لم تزل وقفا عليهم تسامرهم تشاطرهم شبابي أحبوا ركابهم لما نقى ببيت الله في عزم عجابي أحبوا بكاهم جنح الليالي إذا استاترت نجومهم بالحجابي أحبوا بأن أراهم في سقو كظل الدوح في الأرض اليبابي أحب سباقهم نحو المعالي أحب ثباتهم رغم الصعابي أحب سباقهم نحو المعالي أحب ثباتهم رغم الصعابي أحب بأن رأيهم دعاء مصابيح الهدايات للشباب يعيدون الحياة لكل قلب غارق بين مواجي العذاب سلاما يا القلب مني سلاما كالزهور على الروابي سلاما كل ما أوفى صباحا يأعود إلي من بعد الغياب سلامان يا ربي عن القلب مني سلامان كزور على الروابي سلامان كلما أوفى صباحا يأعود إلي من بعد الغياب سلامان كلما أوفى صباحا يعود إلي من بعد الغياب أحباء خذوا مني سلامي, سلامي يارف عليكم مثل السحابي مؤدي عندكم يضحي ويمسي ينازمكم وإن بعدت ركابي أحباء خذوا مني سلامي يارف عليكم مثل السحابي موادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت